بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاتم حتى زرتم المقوم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا said <makes noise>